بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرتع المساعة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 والخير وإن مسه الشر فيؤس قلوبا ولئن أذبناه رحمة منا من بعد ضرائمه لَيَقُولَ النَّهَادَى لِوَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي ولئن رجعت إلى ربي إذ نبي عذبه للحسن فلننبئ أن الذين كفروا بما عملوا ولنزيقنهم من عذاب طويل. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَنِ الْجِنِّ ۚ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحق أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَلَا إِنَّهُ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ بسم الله الرحمن الرحيم Hamîm ayn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 ألا إلى الله ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم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 فَانْظُرْ السماوات السَّمَاوَاتِ جعل لكم لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا إِذَا رَأَيْتُمْ فِيهِ شيء كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مُقَلِّدَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بكل شيء عليم سَلَامٌ عَلَيْكُمْ مِّنَ الَّذِينَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَيْنَا إِلَيْهِ وَمَا مَشَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىٰ أَن يُقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَرْتَضِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضيا بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مرين فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاهد بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حكم بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير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 ولو لَكِنْمَةُ الفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَضَّ الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ بِمَا كَسَبُوا وَهُوَ وَاضِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَبْطِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الكَبِيرُ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِ الْحَسَنَةَ نَجْلُهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَأْ اللَّهُ يَخْذِلْ عَلَا طَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إنه عليم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 ومن آياته الجوار في محرك الأعلام يش يشكل الريحة فيضل النَّار باكدا على ظهره إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور أبيض به النبى ما كسب ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص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 والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجرهم على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس وينغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمر ومن يضلل الله فما له من ولي من بعد وترى الظالمين لما رأدوا العذاب يقولون هل إلى برد من سبيل Vtara themiğrızun عليها من الذل ينظرون من طرف خفيف. <تصفيق>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 إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أم رأى حجابا أم يرسل رسولا أم يرسل وسولا كي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم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 Bismillahirrahmanirrahim Hamid والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا العلي حكيم أفنضرب عنكم الزكر صفحا أن كنتم مشرفين وكم أرسلنا من نبي في الأول وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشب منهم بغشا ونظى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سهلا لعلكم تهتدون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 في خَيْصَامًا رَّبًّا مبين وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَّهُمْ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 لهم تدن وكذالك ما أفصل من قبلك في قرية من نذير إلا قال متغفوها إن وجدنا آباءنا على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 إنه <تصفيق> سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يردعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسل مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم في فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بعضهم. ورفعنا بعضهم فلقد بعض درجات يتخذ بعضهم بعض سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمة لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ومعارج عليها يظهرون Veli buyutim abvab ve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 وَدَلّ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَلَمْ تَرَ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ فِي عَذَابٍ العمي أَفَأَنْتَ كان في أَوْ تَهْدِي فإما وَمَنْ كَانَ فِي منهم مُبِينٍ فَإِمَّا نَذَهَبَنَّ الذي فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فإنا عليهم إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولظلمك. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ الرُّسُلِ نَأْجَعْلَنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلهَيْ عَبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يضحكون. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عِهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي فَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا صَيِّرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُمْ يَهِينُ وَلَعَى كَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْمِرَةٌ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ قُتُرًا فِاسْتَخَفَّ قومه أنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون تقمنا منهم فأورقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قولك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم إن هو إلا عبد ونعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هذا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ عَنِ الذِّكْرِ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَد جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ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 Lekin fiha ha fa minha hatım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 أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ عَرْشٍ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُنَابُوا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 لَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنَّا يُفْكُّ وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَيَعْلَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم حامي والكتاب المبين إننا أنزلناه في ليلة مباركة إننا كنا مذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إننا كنا مرسلين رحمة من ربك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 Ana Al inna mu'minun Ana luhumuz Zikra bin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 ve alla allah, inni âti kum bislâni mubin, ve inni ve وَلَئِنْ أن ترجمون وإن لم تُؤْمِنُوا لَيَطْغَيَنَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا بَاطِلًا وَأَضَلَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ مِنْ عَذَابٍ مِّنَّا لَيَقُولَنَّ إِنِّي كُنتُ بِالْغَيْبِ لَمُكَذِّبًا ۖ وَلَئِن رُّجِعْتَ إِلَىٰ مَا كُنتَ تَقُولُ إِنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۖ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 مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبعين والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا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 ضعاه الأذيب كالمهلك يغلي في البطول كغلي الحبيب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 وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يزعقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفمز العظيم فإنما يستغناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم ارتقبون Bismillahirrahmanirrahim. آمِين تَنزِيلُ الكِتابِ مِنَ اللهِ العَزيزِ الحَكِيمِ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ آيَاتٍ لِلْمُؤمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يُنبَتُ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الأرض بَعْدَ موتها. فأحيا به الأرض بعد موتها وتصري في الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق كبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثير يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرِ اللَّهُ لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ يَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ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 إِنَّ رَبَّكَ يَقضي بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عذك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدهم ورحمة لقوم يوقنون أم حسباً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 وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا أَطَاعَنَا آبَاؤُنَا وَإِنْ صَادِقِينَ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 ذلك هو الفوز المبين، وأما الذين كفروا، فلم تكن آياتي تطلع عليكم، فاستكبرتم ما كنتم مجربين. وإذا قيل إن وعد الله حق، والساعة لا ريب فيها، قلتم ما ندري. قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين İyâke na'bud ve iyâke nasta'im İhdina الصراب المستقيم الصراب الذين an'am'ta alayhim غير المغضوب alayhim ولا الله. صدق الله العظيم